بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يكش هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ترم ذات العمال التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون في الأوساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك توط عذاب إن ربك لب المرصاد، فأما الإنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما بتله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أجرًا. كلا بل لا تكرمون اليسين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراف أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ و جاء ربك والملك صفّ صفّ و جيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له يقول يا ليس لي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعين